قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفتد في الأرض وما كنا سارقين قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفتد في الأرض